بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهنا وبعد فإن العقيدة هي أوسف العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضاق ربه ومولاه فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله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 أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة والتي هي بعنوان صرف كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والايمان وعبادات أهل الشرك والنفاق وهو كتاب فيه مادة عظيمة النفر قام بتأليفه شيخ الإسلام ابن تيميه ولقد قام بشرحه فضيله الشيخ محمد حسن عبد الغفار والآن مع المحاضرة الثانية والتي هي بعنوان العباده ونترككم مع المحاضرة السلام عليكم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر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 وبسق منهما رجال من كثير وروا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يطح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يطأ الله ورسوله فقد فاز حوجا عظيما أما بعد فإن ألطف الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفتها وكل مهدفت بدعة وكل بدعة وكل ضلالة سنار ثم أما بعد يخط الظلم نبدأ نستهدف كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أن الإسلام والإيمان وعبادات أن شيطان تكلمنا عن قاعدة مهمة جدا قليلة في هذا الباب ما هي القاعدة نعم أحسن بذكر الله خيرا كل عبادة ثبت بالشرع أن عبادة صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شيطان اضربوا لنا مثلا بها التوافق ثاني الطواف عباده لقينا بالذري هل التوافق عباده يا اخوه الطواف عباده لا واحد يعرفني أولاً قبل أن ابدا اول قبل نبدا في الدرس العباده ما شاء الله جاك الله خيرا هو من جمال كل ما يحبه الله من الاقوال والأفعال الظاهره والباطنه احسنت لو ركن العباده responsible الذل مع غاية الحب لماذا اقترن الحب مع الذل لماذا لا نقول غاية الزل هو غاية التعبد؟ لماذا نقول هو غاية الزل مع غاية الحب ها. ليه معناها جاي. لكن انا لما أقر بين من وبين انوال قلب احنا قلنا الركن يعني ركن حق مع ضل لو احتلط ركن من الرفلات حيث لا بالعباد هذا ما معنى ان انا اقول ركنان للعباده وهما غايه الحب مع غايه الذل لما؟, لما لا اقول ركنا واحدا وهو غايه الذل لو قلنا الذل فقط يؤدي الى القنوط فالمفكر هو فسر محمد فسر تبكي هو انت ثلاثه اجتمعتم فسر تعال محمد انتم احسنت احسنت احسنت, أحسنت. أحسنت راس الله هذا الذي الذي يتحبذ لله بالظل فقط يبقى بالقهر كما فسر الاثنان بالقهر وليست هناك محبه فانه سيكون حروري دائما تراه سيقنط من رحمة الله. أمر رأيت الخوارج كيف قلناك وعباد الله من رحمة الله. قالوا فاعل الكبير ايش? كاد يخرج من الملة يعني واجهوا شرب الخمر خلاص خالص مخلط في نار جهنم ولا بالله. هؤلاء الخوارج تعبدوا لله بايش? بالذل فقط. والطرف الاخر وهم المرجئة تعبدوا لله بالمحبة فقط. والمحبة فقط هذه تجعلك لا <تصفيق> نعم تصل بذلك لأنه نقول سيكون عندهم غلو في الرجاء. فلا يهتمون بأوامر الله ولا يرجون لله وقارا ولا تعظيما فمن تعبد بالذل فانه لا يكون محبا لله ومن تعبد بالحب بدون الذل لا يكون معظما لله جل في علاه وفي بني البشر يمكن للانسان أن يذل الانسان وهو لا يحبه ممكن يذل له نعم يكون هو له القهر عليه مديره له زين عليه ممكن يذله بهذا ممكن يذل له لكنه ممكن يكون ابغض الناس اليه فيبغضه فيكون هو يعني زليلا لله وهو زليلا لغير الله لكنه يكون باغضا لهذا العبد اما لله يكون ذليلا محبا ويكون محبا ذليلا ويمكن الانسان في بني البشر ان يحب انسانا ولا يكون له زليلا لا زل له بل ممكن يكون هو فوقه ومتكبرا عليه فلا تكون لله الا مجتمعا ظل مع محبة غاية الظل مع غاية المحبة نبدأ الآن نقول الناس على أقسام ثلاثة مؤمنون خلص وكافرون خلص وبين بين مؤمنون خلص وكافرون خلص ومنافقون خلص وبلغة أخرى بيانها شيخ الإسلام قال الناس على أقسام ثلاثة أهل التوحيد والإيمان وأهل الشرك والالحاد وأهل البدعة والضرارة إذا مؤمنون خلص، كافرون خلص، منافقون خلص. بين بين او اهل التوحيد والايمان واهل الشرك والالحاد وبينهما اهل البدعه والضلال اهل التوحيد والايمان هؤلاء الذين عبدوا الله بالتوحيد الكامل عبدوا الله فلم يشركوا بالله جل وعلا معه غيره وعبدوا الله بما شرع الله كما بين الله لك أنهما انه ما خلق الخلق الا التوحيد، وما خلق الجن والانثى الا ليعبدون ونا ارسل الله رسولا الا و أن ان الحكمه العظيمه الجتيمه لارسال هؤلاء الرسل هي التوحيد ما هي الا التوحيد قال الله تعالى مبينا لنا كل رسول بعثه الى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوسقى وقد قال الله تعالى على لسان عيتة المريم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراثم مستقيم وعلى لسان نوح عليه السلام إن أرسل نوح إلى قومي أن ننزل قومك من قبل يأتيهم عجاب عليم قال يا قوم إني لكم نذير أن أعبدوا الله واتقون هنا الشكر الثاني يعبدون الله يوحدون الله هذه أولا ويوحدونه بما شرع بما أمر على السنة رسله سلاة عليهم وسلامهم قال الله جل في علاه مبينا لنا أنه ما بعث رسولا إلا بالتوحيد وأن كل رسول كان على الإسلام والاسلام معناه التوحيد الإسلام معناه أن توحد الله فيه لا تشرب به شيئا كما قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت استسلمت قال أسلمت لرب العالمين هذا من نوح أم طالع أم شعيب خطأ الثلاثه قال إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العالمين طبعا يوسف قال توفني مسلما وألحقني هذا يوسف وهذا إبراهيم أيضا نوح عليه السلام قال فإن توليتم فما تألتكم من أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أيضا هو على الإسلام وموسى عليه السلام أو إسماعيل وإبراهيم قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه وايضا عن الصحراء قالوا ربنا ابلغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال جل وعلا انها انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هذا وقال جل جلاله عن برخيص عندما سمت مع سليمان اني ظلمت نفسي وأتلمت مع سليمان بالله رب العالمين وقال عن اتباع المسيح عليه السلام جالسا هم قال غيد أو حيث إلى الحوارين أن آمنوا به وبرسوله قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال جل شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يقولون العلم قائلاً بصدق لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام من النبي إلا وهو على الإسلام ولكن اختلفت الشرائع فكل أديان دين واحد وهذا رد على من يقول بكتير والذين يقولون كل أديان تماوية مع أنه الدين نحن معه لكن نقول كله دين واحد هو دين سماوي وهو الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله فموت على الإسلام ويوسف على الإسلام وعيسى على الإسلام ونوح على الإسلام وابراهيم على الإسلام وشعيب على الإسلام وصالح على الإسلام لكن آدم كان على إيه الإسلام يعني الإسلام معناه توحيد الله إلا فيه إلاه فما من نبي إلا وكان عن الإسلام طب الاختلافات التي نعرفها في التوراة والإنجيل نقول بكل جعلنا منكم شرعة ومنها جفا الاختلاف في الشرائع لكن الدين كله هو لا إله إلا الله توحيد الله وهذا الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال الأنبياء إخوة لعلاف يعني إخوة لعلاف يعني إخوة لعلاف إخوة من صح والأمهات شتى طعيها الاخوة يعني اب واحد رجل فاتقام بالسنة تنديد يستأسف في الداخل والخارج ونحن نستأسف في الخارج في الداخل لكن هذا الرجل تزوج بالاربعه مع الاماء اللي علمه فهو ده الرجل اربعه وخلف من كل واحدة اولاد فالاولاد هؤلاء يسمون اولاد اخوة لعلاد امهاتهم شتى وابوهم واحد قال انسلم الأنبياء اخوة لعلات دينهم واحد وهو الاسلام دينهم واحد وشرائعهم شتى وهذا ظاهر جلي عندما تمحص في شرائع الذين سبقونا ترى مثلا شريعه التوراة الشريعه اليهوديه ترى اليهود اذا وقعت الطهار عندهم كانت شديده جدا اذا وقعت النجاسه على ثوب رجل منهم كيف يصبروها بالمقاليد يقص ذلك الجزء فأما عندنا في ديننا وفي شريعتنا إذا وقعت النجاسه يطلع ثيابه ولا يصلي بها، صحيح؟ كيف الطهارة؟ يطيرها بالماء، يغسلها بالماء. وما كانت هذه الشريعة أيضا من الشرائع المختلفة عندنا؟ مثلا ده بعد التبديل عندنا أن المحسن الزاني حده في بشرع الرج حتى النود، لكن في اليهود في التوراة كان محرفة. ماذا قالوا, قالوا؟ قالوا فيه الجلد وإيش؟ والتحمين وكان هذا تعريفا لكن هذا ايضا في شرائعه والشريعة الصحيحه الغنيمة المجاهدون الذين يذبون عن الإسلام عن أهل الإسلام عندما يغنمون هذه الغنيمة يقدمونها قربانا أم يأكلونها يقدموها قربانا يقدمونها قربانا لمن؟ لا شيخ الغنيمة يأكلونها هنيئاً مريئاً فما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت في الغنائم ولم تحل لنبي فضلي كانت في شريعتهم ان الغنيمة تؤخذ الغنيمه كلها فتوضع قربانا فتنزل نار من السماء فتاخذها ولذلك ورد لان بعضهم قد سرق شيء من الذهب صحيح وما قبلت هذه الغنيمة فقد انصنم فيكم الغنود فيكم فارق فسلم كل انسان حتى لققت يده واحد منهم فأخرج منه هذه حتى وضعها فجاءت نار من السماء فأكلتها فالغنيمة في الشرائع التي سبقت ما كانت تحل وفي شريعتنا قد حلت هذا ميزاق بقول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذه إذا دين الأنبياء واحد دينهم هو الإسلام لكن الشرائع هي المختلفة هؤلاء هم الموحدون الخلف أو المؤمنون الخلص الصف الثاني الكافرون الخلص رباً الأصنام والذين يشركون بالله ويشكون معه غيره في الأباد هؤلاء مشكون كله قد اشركوا بالله دل في علا من من عبد البقر ومن من عبد البشر ومن من عبد الأصنام هؤلاء عبدوا الله لا على التوحيد وما عبدوا الله بما شرع الله جل في علاه. كما قال الله تعالى استقضوا أحبارهم ورغبانهم أرباباً من دون الله والآياذ بالله وايضا قال الله فيهم عندما بين ديفهم أنه قال عن لسانه ما نعبدهم إلا لطلبون لله زلفا وأكذبهم الله في ذلك وبين أنهم لا يمكن يكون شيئا مع الله حتى تعبدوهم مع رسيهم جل في علاه. أما الصنف الثالث هم الصنف البين بين أهل أهواء والضلال أو أهل النفاق والآياذ بالله هؤلاء يعبدون الله ولا يعبدون الله يعبدون الله بغير التوحيد لأنهم ادخلوا هواهم في التوحيد كلما هووا شيء ركبوه قال الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا وايضا قدموا العقل على النقل فما عبدوا الله بالتوحيد الخالص وما اتبعوا رسول الله الاتباع الخالص يتبعون رسول الله لكن لو خالف العقل النقل قدموا العقل على النقض وولا أيضا جمّهم الله جل في علاق رسوله صلى الله عليه وسلم وصدق فيهم قول تعالى وما يؤمن أسرهم بالله إلا وهم مشركون أقول هذه مقدمة على أصناف الحديث وهذا بابه يوم الأربعاء في نقض بطون السنة أقول بعد ذلك دخل في مسألة خاصية شائكة وهي مسألة القبور قبل أن أدخل على هذه المسألة أتكلم عن التوسل هل أتكلم عنه؟ ولا نكتب بهذا ولا نطيب على الناس صلاه عشاء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ونسال الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صافقة بظهر الغيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته